أعوذ بالله موسوعه ن الشيطان الرجيم ل ا ا ت ج د ا ل النابلسي ك إ ا بِالَّتِي هِيَ أ ح ن للعلوم ا آمَنَّا و ل ه ن الاسلاميه وَنَحْنُ و وكذلك أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الكتاب فالذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد ب آ ي ا ت ن ا إ ل ا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخفه بيمينك إ ذ ا لو تاب المبطلون بل هو آ ي ا ت بينات في صدور الذين أ و ت و ا العلم وما يجحد ب آ ي ا ت ن ا إ ل ا الظالمون 「こんなに大変なこと言っていました」 إ ن في ذلك ل ر ح م ة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات و ا ل أ ر ض والذين آ م ن و ا بالباطل وكفروا بالله أولا م و ي س ت ع ج ل و ن ك ب ا ل ع ذ ا ب ل س ي للعلوم ا ل ع ذ ا ب و ل ا م بغتة وهم لا ي ش و ن موسوعه النابلسي وَإِنَّ جَهَنَّمَ م ق ة للعلوم ك ا يَغْشَاهُمُ ف ر ي يَوْمَ ن ذ ا ب مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أ ر ق و ا كُنْتُمْ ت م ع ل و ن ي ا س ل ا د ي الَّذِينَ ه ف ي موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي ن للعلوم ا ل ا ل س ل ا ل م الجنة تجري موسوعه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل س ي ن نعم فيها أجر للعلوم ا م الاسلاميه ذ ي ن ص ب ر و و ى ر ب ت و و وكأيئ ك ل ن م وهو ا ل س م ي العليم ع و ل ئ ن س أ ل ت ه م من خلق ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و س ف ر ي للعلوم ا ي الاسلاميه ل ه ق ا ر ز ق ن ش ا إن الله بكل ع موسوعه النابلسي للعلوم من, من الاسلاميه قل الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعقلون وما هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا لهو ولعب و إ ن الدار ا ل آ خ ر ة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا انا جعلنا حرما آ م ن ا ويتقطف الناس من حولهم أ َ ف َ ب ِ ا ل ْ ب َ ا ط ِ ل ِ يؤمنون َُُِْ و َ ب ِ ن ِ ع ْ م َ ة ِ الله َِّ يكفرون ََْ ومن ََْ أ َ ظ ْ ل َ م ُ ممن َِْ افترى ََْ على ََ الله َِّ كذبا ًَِ أ َ و ْ كذب َََ بالحق َِِْ لما َ جاءه ََ ل َ ي ْ س َ في ِ جهنم ََََّ مثوى َْ للكافرين ََِِِْ والذين َََِّ جاهدوا ََُ فينا ِ لنهدينهم َُْ سبلنا ُ و َ إ ِ ن َّ الله ََّ لمعلمون َََْ ب م و س ل ع ه النابلسي ر ح م أ للعلوم أدنى ا ل وهم ب ا س ل ب ا م ي ب ن في بضع سنين المؤمنون ل えば私の思い出は変わらず ن ي ع ل م وهم ن ظ ا ر ا ن الدنيا الحياة وهم عن ا ل آ خ ر ة هم غافلون اولم يتفكروا في أ ن ف س ه م 「今日は私の思い出 ض 忘れずに」 كيف اسماء ق ب الله ذ ي ن من ق ب م ك ا ن منهم و قوة وأثار ا ا أشد ل أ أكثر ر وعمروها ض ع مما ح س و ا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 الله ي ب د أ الخلق ثم يعيده ثم إ ل ي ه ترجع ويوم تقوم ا ل س ا ع ة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين 「今日 <وم الس> ا 一緒に暮らしていきたいと思います。 م و س ب ح ا ن ا ل ل ه ح ي ن تمسون ت وحين ص ب ح ل س و ل ه ا ل ح م د في ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و ا م ي ن ت ظ ه ر و ن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 إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يسمعون ومن آ ي ا ت ه يريكم البرق خوفا و ط م ع ا وينزل من السماء ماء فيحيي به ا ل أ ر ض بعد موتها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 ضرب لكم مثلا من أ ن ف س ك م هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم ف أ ن ت م ف أ ن ت م فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أ ن ف س ك م كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أ ه و ا ء ه م فمن ََ يهدي َِْ من َ أ َ ض َ ل َّ الله َّ وما ََ لهم َُ من ِ ناصر َِِ ي ن َ ف َ أ َ ق ِ م وجهك َََ للدين ِِِّ حنيفا ًَِ ف ِ ق ط ر َ ة َ الله َِّ التي َِّ فطر َََ الناس ََّ عليها َََْ لا َ تبديل ََِ لخلق َِِْ الله َِّ ذلك الدين القيم ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون منيبين إ ل ي ه واتقوه و أ ق ي م و ا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس ضرا دعوا ربهم منيبين اليه ثم إ ذ ا أ ذ ا ق ه م منه ر ح م ة إ ذ ا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آ ت ي ن ا ه م فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون <تصفيق> اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون ف آ ت ذا القوى حقهم والمسكين وبنى السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما آ ت ي ت م من ربا ليربو في اموال النار فلا موسوعه و م ا آتيتم م ن ز ك ا ة ت ر ي د و وجه ن ا ل ل ه ف أ و ل ئ ك ه م ا ل م ض ع و ن ا س ل ا م ثم ثم رزقكم ي م م ي ت ك يحييكم ثم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ليذيقهم ل ف ض ي ل و الدكتور ض ف ح م د راتب و كان ع ة النابلسي ذ ي من قبل كان أكثرهم ر م ش ن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 ليجزي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات من فضله إ ن ه لا يحب الكافرين ومن آ ي ا ت ه أ ن ي ر س ل الرياح مبشره وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك ب أ م ر ه ولتجري الفلك ب أ م ر ه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أ ر س ل ن ا من قبلك رسلا إ ل ى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا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 ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ف إ ذ ا أ ص ا ب به من يشاء من عباده إ ذ ا هم يستبشرون و إ ن كانوا من قبل أ ن ينزل عليهم موسوعه ا ل ى آ ث ا ر رحمة ا ل ل ه ك ي ف يحيي ا ل أ ر ض ب ع د م و ت ه ا إن ذ ل ك ا م ح ي ه ا س م وهو ع ل ى ك ل شيء قدير ولئن أ ر س ل ن ا ريحا فراهم سرا لظلوا من بعده يكفرون ف إ ن ك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إ ذ ا ولوا مدبرين وما أ ن ت بهاد العمي عن ضلالته ن لا تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم ا ل س ا ع ة يقسم المجرمون ما لبثوا غير س ا ع ة كذلك كانوا ي ق ف ك و ن وقال الذين اوتوا العلم و ا ل إ ي م ا ن لقد لبثتم في كتاب الله إ ل ى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون َيَوْمَئِذِ يَنْفَعُ الَّذِينَ يُسْتَعْتَبُونَ فِي الذ ظَلَمُوا وَلَا وَلَقَدْ وَلَئِنْ مَعْذِرَتُهُمْ هُمْ مِنْ مَثَلٍ هَذَا اللَّهِ ضَرَبْهَا لِلنَّاسِ الْقُرْآنِ كُلِّ せい ل َい出してくれました。 كالذين كفروا إ ن انتم إ ل ا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إ ن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الكتاب للمحسنين الرحمن الرحيم لام مين الحكيم ورحمة الله آيات الذين ألف تلك هدى「みんなであ ا ل くださいま ن وهم بالآخرة هم على هدى من ربهم هم المفلحون ومن اسماء ل ا الله الحسنى د ي ليضل ث عن ب ي ل ل ا 「悲しみ كأن てい يسمع を覚えている」「悲しみを覚 و ق ر る」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 خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه و أ ن ز ل ن ا من ا ل س م ا ء ا واذكروا الله ف أ ر و ن ي ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا الحكمة أنشكر لله نقمان آتينا اشكر أن ومن ومن وإذ وهو فإنما حميد لقمان لنفسه فإن غني لابنه بني يشكر يشكر يعظه يا تشرف كفر الله قال لا ب ل かるぞ」 شركه الهدى شركه دعويه ص غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ي ل ر وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم ا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ه ثم إ ل ي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني إ ن ه ا إ ن تكم ا ق ا ل ح ب ة من خردل فتكن و في ص خ ر ة أ و في السماوات أ و في ا ل أ ر ض ي أ ت بها الله إ ن الله لطيف خبير يا بني اقم ا ل ص ل ا ة و أ م ر بالمعروف وانه ى عن المنكر واصبر على ما أ ص ا ب ه إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر ولا ت ص ع ر خدك للناس ولا تمش في ا ل أ ر ض مرحا إ ن الله لا يحب كل مختال فخور و ق ص د في مشدك واربط من صوتك إ ن أ ن ك ر ا ل أ ص و ا ت لصوت الحميد أ ل م تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و أ س ب غ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا ه د ا ولا كتاب م ن ي واذا قيل لهم اتبعوا ما أ ن ز ل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم إ ل ى عذاب السعير